وكذلك لو رضعت بنت من امرأة حرم عليها كل اولادها لانهم اخوتها وحرم عليها اخوه المرضع لانهم اخوالها وقد جاء في الحديث المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن هل يصير زوج المرضع ابا للرضيع او لا؟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 وعليه يكون جميع أولاد هذا الزوج إخوة وأخوات للرضيع يستوي في ذلك أولاده من الزوجة التي أرضعت الرضيع وأولاده من الزوجة الأخرى التي لم يرضع منها ودليلهم في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أفلح اخو أبي العقعيس فاستترت منه ولم آذن له فقال اتاني إلا أنا عمك قلت من أين قال أرضعتك امرأة أخي فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه فقال إنه عمك فليدخل عليك ومن أدلتهم كذلك ما رواه البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما فهل يتزوجان؟